أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن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 منا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمننا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم فمن يأتيكم بما